loaada din va nur ib Kol la ko migi konmi ك ka la குm اانكم ثم لا ينطق عن امركم ما فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك Good day. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر وَلَ ل الح قلَ مجَ أَنكُ صح رُهذَ وَلَ أما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم